Book 2 28 8 8 8 Hotellis kaebused Fil funduk Shekava Fii al funduk Shekava Tush ei töötta الدوش لا يعمل الدوش لا يعمل سويا ويت تي tule لا يوجد ما أون ساخن لا يوجد ما ساخن كست ساكسيت سيلي براندادا لستا يمكنكم أن تكلفوا أحدا ليصلحه؟ أي يمكنكم أن تكلف أحد يصللحها تو سي لا يوجد تيفون في الغرفة لا يوجد التيفون في الغرفة تو سيلك لا يوجد تلفزيون في الغرفة لا يوجد التلفزيون في الغرفة؟ لا يوجد بلكون شرفة للغرفة. لا يوجد للغرفة. Tuba on الغرفة صاخبة. الغرفة صاخبة. Tuba الغرفة صغيرة جدا. الغرفة صغيره جدا طوبا اون ليالت جدا الغرفه معتمه جدا كوتته سياده لا تعمل التدفئه لا تعمل كليما سياده اي المكيف لا يعمل المكيف لا يعمل تيلكاسون التلفزيون معطل التلفزيون متعطل هذا لا يعجبني هذا لا يعجبني See on mu jaoks liiga kallis. الأسعار عال جدا علي. السعر غالي Hon teil midagi odavamat? Aindkum, ma arhas? Aindkum, ma arhas? Kas siin lähedal on noorte puhkekodu? هل يوجد بيت شباب بالقرب من هنا؟ هل يوجد بيت شباب بالقرب من هنا؟ كاسين لا هل يوجد بنسيون بالقرب من هنا؟ هل يوجد بنسيون بالقرب من هنا؟ كاسين لا هيدالون هل يوجد مطعم؟ من هنا هل يوجد مطعم بالقرب من هنا